Book 2 Neljäkymmentä neljä Arbaatun wa arbaun Arbaa Mennä ulos illalla Alkurujuu masään Onko täällä diskoa? هل توجد هنا صالة ديسكو؟ هل توجد هنا صالة ديسكو؟ أين على أوكيرها؟ هل يوجد هنا نادي ليلي هل يوجد هنا نادي ليلى؟ أين على كابكا؟ هل توجد هنا حانة؟ هل توجد هنا حانة؟ mitä esitetään tänä iltana teatterissa? Mä المسرح, Mä المسرح, Mitä pyörii tänä iltana elokuva teatterissa? Mä السينما, Mä السينما, Mä السينما, Mä السينما, Mitä tulee tänään illalla televisiosta? ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ ماذا يوجد في التلفزيون مساء اليوم؟ اونكو فيلا <تصفيق> هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ هل ما زالت توجد تذاكر للمسرح؟ اونكو فيلا <تصفيق> هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ <تصفيق> هل ما زالت توجد تذاكر للسينما؟ أങكو فيلا لبّوّج و jalkapallootteluun. هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ هل ما زالت توجد تذاكر لمباراة كرة القدم؟ أُرْيدُ أنْ أَجْلِسَ تَمَامًا في الخلف. أريد أن أجلس تمام في الخلف هل أن است يص كاسكللة أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. أريد أن أجلس في مكان ما في الوسط. هل أن استائها إيدس أريد أن أجلس تمام في الأمام أريد أن أجلس. Tamaman fiel Voitteko suositella minulle jotakin? Bimöve junkinu antan sahani? Bimövä jumkin entan Sahuni? Milloin näytös alkaa? Mata jebda ulahard. Mata jibda alhard? Voitteko ostaa minulle lipun? هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ هل يمكنك تدبير تذكرة لي؟ <تصفيق> هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب غولف قريب من هنا؟ <تصفيق> هل يوجد ملعب تنس قريب <تصفيق> هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد ملعب تنس قريب من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف من هنا؟ هل يوجد مسبح مسقوف قريب من هنا؟